شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن إنزل من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهل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 فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمَّا كُنتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ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 الْمُشْرِكَاءُكُمْ من, مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ من شُرَكَائِكُمْ من يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ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 وما كان هذا القرآن أي يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا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 ويحط الله الحق بكلماته ولو كرها المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين.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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين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 ك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن سسك الله بضر فلا كشف له إلاه وإن يردك بخير فلا رد يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور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 هو خير الحاكمين